لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لما ادخل اخش في لما اجيب يخدوا جنبي خطوه ليا 1000 حساب لما بتنزل على <تصفيق> انا الدب دب دب انا دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب انا اللي في حيرتي تلف وتقيد على اي تقيل كله قدامي تخيب ايدي مش هتفضل عد واللي معايا مش فاحد مع مش هغيش نغيب عشان كله على قد الاد انا العب يا ما فيش لح بس ازر كل السبق وفي اي مكان تلاقيني ما تروح من رجلي تحب تبد انا جاهز من دلوقت مش لسه هضيع وقت طالع من فوق على فوق والبقى من تحت التحت لما جانا باكل الكو حلو من غير محلو بيخفو اول مانا باك انا بالنسبة له معاو ايدي مش هكبت طلعات واللي معاه مش باحد مش غيرش تناغي بحده عشان كلها على قد الاد انا العابية مفيش لحو بس اسيب كل الصح وف اي مكان تلاقلي مطرح من الرجل تحب تجب تجب تجب, تجب, تجب